يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى وآله وأصحابه وأجمعين أما بعد جعلت لث بيت So the word her, these two mentor women Oxflush. Adama Kafur ar is موقف unknown to autres If you're sick, one of your medical questions is more than your personal income goals. This person speaks to opin the ello. They speak to me about Россию. They لا يكفرون أحد بعينه من المسلمين ارتكب مكفرًا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها هذه كفر أبو ليلة تحنق شيخها أنا موعي عنجه هون مثلاً عم قاعدة تكفرها ولا تعرف ما كافر زين أو نتلتة هذه أهل السنة والجماعة هن واسعوسم توشيت تتسارج هون موعي عنجه هون يوشيكافرugin أبو ليلة هیس که کفرات اونه به جهابونم میگی هیچی حجاتش از هیچگونه تن هست حجاتش از هولا جیوگو میخو این اصول هفج کفرات اونه عمل جیوگو هست من کفرات گواشونه هدسا خدا دوگر نی هزا هچیاسی کفر دلاریله کافر هاولاری قوی هیچو شرط آجروگو هم نتیجه هیچی حجاتش از کننی هیچو شرط آجرو ف تتوافر ول شرط ه دهندی و تنتفل مواني هو هل دس نكت او لجو دس او يكن هايس كوليلا هل دس هل نحت شنته هدس نحت او لغالها هم هى كل هايس كوليلا و تزولو شوبها هنى ال جاهلى و المتاوى شوبها و سو ساونيني و طشيم لجي شاكلي بوك باتا ننها و سو جاهلى كي يلو ساوله و سو لجتو تاوله اوها و سو جديركو فيك رو هاديس باتلو و دينسين از اوها هل انيس كوليلكت و سو والمعلوم ان ذلك يكون في الامور الخفيه هبجوتين ثلاثه ظارين جانسان بوغ وصول بوغ التقاد جانسان التي تحتاج الى كشف والبيان هبجي حاجه الى بيانها بذي بخلاف الاشياء الظاهره توجيه الظاهره بوغ الدسه وجانسان شكل هنا أذكر ظاهراً بوجدا الصاو ضرها رو أنيلا اللهك غص بي الله هو جن أوجده إنكارها والوين وأور ويد أوراق دغص حول غصو هب أوله لا يكفرون أحد من المسلمين بكل ذنب هذا توني يجيب السر بس ده سكفر هؤلاء كيش بتر مناهذ ولو كان من كبائل الذنوب هبة هبتها نخة أحيه مناهذة كي التي هي دون شكر شكر تنبت إياها بتر مناه هؤلاء شيء هذا كفر هؤلاء شكر تنبت إياه أما هو كفر هؤلاء أما الشركات هم بتأييدها كره مناهبوي هبイヤ دخلون هذا شيء كفر هقولاريلة لا يحكمون على المرتكب مرتكبها بالكفر هذا هبهاور مناهل دخلون هذا هذا حكم هقولاريلة كفر وقتهم كفر تزهون كفر أدريخون هقولاريلة وإنما يحكمون عليه بالفسق والنقص الإيمان هذا هز هل هزي حكم قليلة فسوق الفاسقين أو خال شک ادامه نهال هاورد چقدر اوله زینانی که صبح دی اسرافای گودینه چه موناهل هاورد چه این لغو هی لغو از فسق اولیله فاسد خواه یا اینی جدید ما لام یاستحیل نم بهو هزه هیل مناهل حلال هاورد چه عثمانه جدید که غض حلال همون هاورد چه عثمانه هم همه خواز مناهل ولكن يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون وكفر ان يكون لك ان الله لا يغفر يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان الله سرکه برو چیاس و مناهل چرولاریلا و یا غفیرو ما دونه دلیک هفتون باتیک کننیگی مناهل چرولیلا دلیک لمن یشه باد طرف چیاس و مناهل چرولی هفتون باتیک سرک تون باتیک مناه الله سرکه بیچ باد طرف مناه چی هم مناهل چرولیلا الله سرکه برا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما شو تش يسوقني هيك شركه هون غيسك ودي يا هسا هوني لا هسه اب رقيتهاني لهي جوه سخاء الناس اقوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله اسول قران جاني يا ذي المغذر انخا نجيت سجديت سمنها هذا هو لعذاب الخا جديت سج الله سيعسي في العذاب لا تقنطوا نجقوا قط كجيلة من رحمة الله الله سبحانه رحمته تسقق قط كجيلة إن الله يغفر الذنوب الحقن الله كجيلة جديت سمنها تشور اليوم هو الغفور الرحيم الله كجيلة جديت سمنها تشور مات العبد على ذنب شو تشوغو ننيگ موناهكي هبون خره خا دون الشرك شركي هچكون لم يستحله هيسب حلال جهابيتكو خا فامره الى الله تعالى هيبغي ايسو ايشوگيل الله سوخا ان شاء عذبه الله سبوت ان هيسي عذابها ولله وان شاء غفر له الله سبوت ان هيسو مناكي چونوله الشرك هوچي بلا مو هجوبكو دي يا مناخ شرك شرك ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كبائر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عن السنه والجماعه اول خطاته جديت تشحب من الهر عدم كفر, كفر جراحة هو شرك عدم كفر هن ابدا يكون راحت الروح ان اهديج هي الشركه دتشخاني هي جوه حس قادوات قنرو هني اول خني كده الله سيبط انني هي سمناها الله سببت عذاب هولي. جحي عدمة. الله Сейчас если только хаффир не спрашивает 재�альный говорит еще пубь, еслиWell,кофир vagy с studiedа. Она болит ни кафир просто数edia всех Русских Испаниях Еслиzeit ну, все Phariseи, наш看ите Бурхан. Вот такого отражения и стихarma Здесь даже не было как кафиса Если бы не Бусульман, Бусульман Ваше children Невероятно нравится, это все macht ولكن يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الله عليه وسلم لك ان يكون لك ان قال لي ان يكون جندير ان يكون يا كافر يكون لك ان يكون فقد بها احدهما إن كان كما قال هذين باتهن نحس ابو باتهن نخا لأن شتى دينك وبوت ألاو شيء است شتى لا كافرين أو نني هالجوه يست باتهن نحس أونيلخا وإلا هذين بات هجأني فرجعت عليه هأبر شيء است أقوسون الهذ نكذب بوت ألاو شيء است أعني كافر شيء كافرين أو نني شتى كو دينك أقوسون ما نشي است هالشي هتست باتهن أو رجع است هبات هني هوا إنيش خوف كافر أو دين دوخ ان وقال من دعا رجلا بالكفر شو تجاه سجني كافر قال عدو الله الله وليث كذلك. إلا حار عليه توجي أولي أوراق السلف الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق نجت إلى تشيء إيش هو فاسق أبو جيلا تشيء فاسق أبو جيلا ولا يرميه بالكفر كفرشنجي أبي ليلة إلا ارتدت عليه هو هيداس وس نواج أم خد أم غورني خاب كنا داس ترخمات كرني هم كر إن لم يكن صاحبه كذلك هب حبولا ان تلفوا كافرين أو تقولين واتجونا نه؟ هنش وقال: <سؤال> ومن رما مؤمنا بكفره فهو كقتله لا. شو تشيسون مؤمن شاءت كافرين أو فهو كقتله. هؤش أي عدل <سؤال> جوجيل <سؤال> ها بالسورة <سؤال> منشئ أي اذا قال الرجل لأخيه شيت يسوع نجندلك واتسست أبنها يا كافر يا كافرين أخا فقد باه به أحدهما هي هذو تويستة نتلت بود على دينه واتسست شو شيت يا كافرين أخا هبجو هدين باهتش أونني هبجو هست بوسنا إنجو شافين مثلاً بذو أخذ أخذ أبوه شد الغاب غستك دينه تويستة كافرين أونا ندله غو غدي واتج كنت ألبوسنا إله شایگور منچوتی حققتلدا بوسور منچوتی د بوسور منچوتی کتص و اسلام کافور های انجو کل گو چق ابو سور منچوتی کافور های هج چیش قنی تتص دلیل کی هیچ کوم اسلام فیدون کتص و اس پرستایت اول بوسور و بوسور منچوتی کافور های نت اسلام کافور های انجو گیلہ أهل السنة والجماعة أو القوقاة هذه حجج إدراكها حججك إدراك ونبتة أروشي كفر هايذ بهذارو. سين هسه الحججك هذيك كلا هذو هسه البوجي شكله إن هايذ كلا. هبه هبيج كون هستاء هؤلاء شيء حكاف كفر هالحب مقد إذ لله السنة والجماعة. والقوكاكا. وعن أبيه رأيت رضي الله عنه أبو أبيه رأى سماج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جند درعاني لا اورجس ابولي كان رجلاني تيجو تشوك انيلا في بني اسرائيل بني اسرائيل زتا متاخيين وجدت وتسلي را يذهبوا فكان احدهما يذنب يزوتسا منا حولق انيلا والاخر مجتہد في العباده تشيسا جگر باقلو ان كوتاك العباده حول تشوك انيلا فكان لا يزال مجتہد يرى الاخر على الذنب استغفر <تصفيق> الله سي عباده حاول الشيء استريكولو اني نجي ندير غوغو ودير عواصخه غو ودود حوله على ذنب سقوات هستوي كل منال حوله فقال له فقال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 لا يغرك الله الجنه الله اسم اجنته في ناولا لكي فقما بارواهما تكي يا بخنيله فاجتمعا عند رب العالمين هلجي الله استذكر راخنيله فقال لهذا المجتهد اما الله اقوله خا مجتهد الله عباده حول قرستا كنت تبي العالما من جند ايش حالك تشتغل رجول جند تشتغل منو جن اوخا أو كنت على ما في اليد يدي قادرا جندي كدب جو بحلق اللي تششت المونوغي وقال للمذنب هانشي غوموناها وشيست أولو ألاسا اذهب فدخ الجنة برحمتي أي المون الجنة تتلوه إلا جندي رحمتها لداتهم وقال للآخر وألاسي عبادتها ولو أراست أولوغو اذهبوا به إلى النار من ججحة تتلوها إلا Если required, согласно оттарения poured… ...эст Easy maior notötница. Настоящий эффект рины become sick Нужна очень хорошая. Если можно погубить и применить, вы молитесь с душ ООО из 7 Бotype рины Allah Allah su turshman go godin ra ay abiz be hor dikta shigurani lahzato ne chi asi usingi Allah sibot anani ungo Allah sibot chun unaro netlat kit go khas kola ko chintiz be ola ro insha Allah in ora naqi idi Allah sibot anani on net sik khalida net kol singi Allah ta Allah su bugi hukmu ana tkol ni bajar ro darjo anchi Allah su hal e isha chi aljanak khuwi ne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 كفرنا ملا تصوكم كباريبي، هنش أقولك وهو ما ينادي يننقذ الإيمان هب جيبوله خا على إنسان أسي إيمان شرخدو، ايمان إيمان خذ هبول جوبي له، هب كفر تثبت يكونوا بيتون كفره، ويقتل الإسلام الإسلام كخذ هبول جو باتقهوله، ويجب خلود في النار هسي جت أهلل الجرح حشوئني، ويكون بالاحتفاد هب جيبون لك شيء ص برج و العبيديه دشن والقول قون كت ابو الراءياتون جي اونيله والفعل هاولو بيشاتون جي اون و شك كي والترك و وهذا كفر في خمسة انواع شو كفر ودي الكفر الاكبرين او ودي الكفرها من لا تسعدم و قله شو دوجو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 كفر عبد انسان ملت كل كي كفر الاباء والاستكبار مع التصديق له ابليس الله سبحانه عبده حول الحقان ازرغسون روجيش عليه السلام غوب رب سجده هيبن اورمته شاید وسط ایبلیس هکلیو آنها الله هست بیچاره اینگی الله است ایبادت هایشگی هکلیو آنقدر بارجی بارجند الله الله وک اینگی تن وسط جنگل کوچولیاتون غاب قصانه غاب قافلشانه هلب او لگو هیب دیوگو تینگی غاب کوچولیاتون کفروت این شنید کلیو کوچولیاتا الله هست عصی کات این هیب دیوگو نیفودیمون غاب کفروت دست خدا چی میله تسواقن کله کفرو الاعراب شیب کی این کفرو خایب اعراب هیب و تودت ص مونغو تص موت اي رغو دي مون دت سجوح تي تو اورغس الحديث ني جوغي راناني هيت اني كنغو دي توب مي هاني مجلس حضروكم مجلس اس خلوتولا تو اورغس زماشرو ا رسول الله عليه وسلم وم اصحاب ومشركين ورو اني لا غنجاني كاسك قزان اورغس بي تنور راج كونو اني حق أبجور عاجكم جاك خواني جروجو صچعت وهبي عند صار حق رادس كله لونا هلب هلب نكت بيتنه إعرادته معنا جاك حق أجو هبي هبي هبي كفر لا شيء. أن يكون و اخي ويام كفر دوه شنو ختي مليت اس وقنكر كفر هبغي بويلا هبوني تلف حق ابي لخا اون خابي نقول نفاق كفر نفاق جاني سان ده جاني سان الله هېګي بوخه امیلې تسوقل کفر دهس کفر و شک شک شی جو شک کی کوید بوت دره با اونره مثال تن کس اوره وګین اوره بوت الاسلامه رجوته شکتر حق او یقین گونې تته ایمان شې کل جلسخه الله و کینت کې اوره اون حيات الله اوره الله رسول شفره کینت کې هېت ایمان تو بوژل هنه استنینه دغه شکې اده هم شک بو کینه هولره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 موجبات الخلود في النار هيبقى ادهابوليكا جرحت الروكينه ابديا كوخت جميع الاعمال هينا نجي عملالي اذا مات صاحبوها عليها هيدا هب هدا شيء هبوه هاد هب كفره جال في تسرقون كله جاني إن الذين كفروا هذن أهل كفوله من أهل الكتاب والمشركين أهل كتاب جديد قد أخطو ليش ترى هبوه نصارى الجي جهود الجي والمشريكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بريه هلوغي لمشركين اخا في النار جهنم هل ججحه تادروغي لخا خالدين عكس طول الغورا غو قوس فيها اولاء فيها غو ججحه تادخ اولئك هم شرر البريه هلوغي له رسن كشا وغير خا بل هم عدم المشركين ججحه تروغو جات اشوت خونه نگی شرکتا هیوچی ججح حله ابادیات ججح حتوم هیو ججح حت سکوا اقواچنارو اكنانگی چه مونهل هارو لا عدم مثقال ذره لجیدلک اتبوگی عدم جیدت شرکتا بیچه هیل الله صد اجنا صورت چنیلا جید نکزنگی ججح حو هارون هبو خانی 3 بيت قادن كل هنچه بگو تینگی هیچ اب میله تزرق کن کلاری هی کن کن روعه نتیجه دین رضوات است یا کافرین اول اولش که هیچ تزرق کن که اولاریله همچه مناهایی چی تو بسیارمان چی چوای عادا یلی تو هر گدینه مناهخا اسینه کبابی راچ هیچ مناهروگونیگی هیچ تعداد را چوناریله کفر ودی کفر کفر بگو نمیله تزرق کل کفر ودی استام از استمتعت إيرا شونا لنتت أونو أنا كفرك أيديت كفر بقى ملة تسقى وكم كلجي وكم كبارجي هني اللهس جاني طائفتان من المؤمنين اقتاتلوا فأصلح بينهما إلى هيك إيه قطائف تصد راقلوه ننخاب موتني زبزدستا فأصلح بينهما لقال هبيل وإن طائفة تاني من المؤمنين من المؤمن او اللي تتسأل راغ ولا إيش؟ بسورة تتسأل راغي بسورة مش او أي غبوج كفر ويجن أو اللي كنا كده جاء أو اللي كدا مؤمن زباد سراب ولا هن هذول طم مستحثا بيله أو رجس أو لجو قو سبب المسلم فسوقه له أو بسورة ما نشيت إخاندي هفيسبو بجلا وقتله كفر هستداني رغبا يهوج أي شيء كله كفر كله جو هذا كل هذا القرآن أنا دلأ وأرجح الحديث بقول كذا كفر أولوجو وقتاله كفر عزناش يد هو كفره هج ميلة تسواق كله نتبيت ميلة تسراق كل كفره وقال أورجس أولي بسلا الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا نوجد ادر روسونگیل جدید است خداو کافر دا بیشون خا یاد ریبو بعدو کمربیقاب با بعدی نوجد تی چنگ واسطان نوجد چنگ واسطه گروتلا کلام خاودین راه اونگیله هی معنا او بوده تو تاثر چی چی اون خاویلی تو قب بسورمان چی بسورمان چیاسک واقع اون چی اون گودین معنا 넣ers into their 것, and theogan family formed them in all those Politicians. Even from off here, they have to be a Christian gospel, with their minds, at Fernanda. And then it is dated Allah in charge of this family, just in it. نتت ني نتت ز ايت ني نتت بالايكو بالاك هاني گيت سنا جاك اكودو شروچي بو طرف چي بدت هچو نتت دليلگي هچكون چين نتت كفور هايز بهم بودي نتت صح اهل سنہ والجماعه اول قطافه شجو هولگه هزت اتسيس چي كفور هايز كنني هيزي حجت چي ز هولله هي سوبوگ شقيد ان هولله هي سوهيو ال دسرهو ناچوالجو دسه هوت صت هولله حججگی نکته حججگی چه ز هیچ کار نکته سرچی کافر هایی تو چه سر نکته آب بگو چیاسه وسیع کافر هایی لپسیه حججت هاییه حجج از خدو حالا نکته بگو شروت آن بگو هی شروت اطوان خدو خا هی شروت از خدو نکته سعی مسعودا و کافرو اهل السنة والجماعة دوجو دو آن هزجی علادین انجام می‌دهند جق اتني كذا كودوشا تشيسته ايلى فاسقين اولا ايلى كفورين اولا بوت قراعي اولا جق تشي تشاسو غن جندير غدين اثواته كافرين اورماتا هي تشي هدينو تشي ست قد باچيني لتا دوسو شافل مسا جوكيت اخذت غرو هي تشي شيدينو ده منی گفتم کافر عیسی واقع استان. و جاب قدمت س دلیل چیه و شریعت دلیل چیه و یه آیات کور یه حدیث کورش شینی کجایه قدمت س چیست مطلقاً کافر وگیت عیسی نی دکه کی نس شد قدمت استان الله استافیل قی نتیجه نوکی کوز جه حضرت مقتد الحمد لله رب